بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا كالزجاج راكز اجرا فتاليات ذكر ان الهكم واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان لا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ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 فانما هي زجرة واحده فاذا هم يرون ظلمون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤلون